خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول مات التوراة فصار الجبل كَأَنَّهُ سَحَابَةٌ تظل رؤوسهم وأيقنوا أَنَّهُ ساقط عليهم وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمه وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوا رجاء أن تتقوا الله إذا قمتم بذلك وهذه من الايات العظيمة التي أظهرها الله تعالى ومن الله تعالى بها على بني إسرائيل لكنهم قد خالفوا الامر وتأمل أخي الكريم خذوا ما اتيناكم بقوة ينبغي على الإنسان أن يأخذ الكتاب بقوة وأن يحفظ وأن يتدبر وأن يتعلم وأن يأخذ الأمور بجد واهتمام واذكروا ما فيه حتى تعلم لماذا نقرأ القرآن ولماذا نقرأ السنة حتى الإنسان يستذكر أمر الله تعالى في كل مناسبة وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ دَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ إِنَّ هَذَا الْخِطَابَ لِكُلِّ دَاعِيَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَطِيعَ هَذَا وَأَنْ يُذَكِّرَ النَّاسَ بِهِ اذ اخرج ربك من أصلاب بني ادم ذرياتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما اودعه في في ضرهم من الإقرار بانه خالقهم وربهم قائلا لهم الست بربكم قالوا جميعا بلى انت ربنا قال انما امتحناكم واخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامه حجه الله عليكم وتقول إنه لا علم لكم بذلك. إذا جميع ما أنزله الله تعالى على عباد فهو حجة عليهم. وقد أخل عليهم الميثاق وهم في ظهور أبيهم آدم. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. أتُهلكنا بما فعل المبطلون؟ أو تحتج؟ بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فاشركوا بالله وأنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما وجدتمهم عليه من الشرك فتقول أفتآخذنا يا ربنا بما فعله آباؤنا الذين ابطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعدبنا فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لابائنا إذن القرآن الكريم يقيم الحج على الخلائق وينبغي على الإنسان أن يأخذ هذه الحجج وأن يبثها بين الانام ليكون حجة لله على الناس فأنت في هذا تبرع ذمتك بين يدي الله تعالى في تبليغ رسالاتك وأيضا حتى لا يسالك سائل يوم القيامة يقول لما لم تبلغ رسالات الله وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبه كذلك نبينها لهؤلاء رجاء يرجع عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على أنفسهم فالإنسان يقرا حتى يرجع إلى ربه بالتوبة والأوبى والعمل الصالح واطل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابل وقرأ أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه ولكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها فلاحقه الشيطان وصار قرينا له فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين سأل الله السلام. والسلام وهذا مثال يتكرر في كل زمان عيادا بالله تعالى وقد جاء ذكر هذا عالم السوء بعد ذكر الآيات حتى نعلم أن ليس كل من تعلم العلم قام به فينبغي على المرء أن يتعلم ليعمل ثم قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها هنا كيف ان الرفعة في التمسك بالكتاب والسنه ولكنه أخلد إلى الأرض عياذا بالله تعالى تجد بعض الناس يخلد إلى الشيء الدني ويترك ما عند الله ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع الهوى. الهوى سمي هوا لأنه يهوي بصاحبه عياذا بالله فبشباه ربنا قال فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون إذن وقرأ ايها الرسول على بني اسرائيل خبر رجل منهم اعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي ذلت عليه ولكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها فلاحقه الشيطان وصار قرينا له فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين والإنسان إذا اهتدى ينجو ولكن إذا خالف يترك النجاة ويتبع سبيل الشيطان والشيطان هو العدو الأول للإنسان وهل يسلم الإنسان نفسه لعدوه ذاك الذي يتبع طريق الشيطان كل الذي يسلم نفسه لعدوه عياذا بالله ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون فربنا ربنا قال ولو شئنا نفعه بهذه الآيات فارفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة ولكنه اختار ما يؤدي إلى خدلانه حين مال إلى شهواته مؤثرا دنياه على آخرته واتبع ما تهواه نفسه من الباطل فمثله في شده الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال الهه في كل حال ان كان رابضا لها وان طرد لها ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين لتكذيبهم باياتنا فاقصص ايها الرسول القصص عليهم رجاء ان يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال وليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحججنا وبراهيننا ولم يصدقوا بها وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسر من يوفق الله بالهداية إلى صراطه المستقيم فهو المهتدي حقا ومن ومن يبعده عن الصراط المستقيم فاولئك هم, الناقضون هم الناقصون انفسهم حظوظها حقا الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين ويدرك الانسان لماذا نطلب الهدايه من الله تعالى في كل يوم في كل صلاه في كل ركعه من فوائد الايات المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيبها فقط فإن ذلك نبذ لها إن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية فإذا كانت فطرته سليمه ولم يدخل عليها ما يفسدها أدرك هذه الأدلة وعمل بمقتضاها في الآيات عبرة للموفقين للعمل بآيات القرآن ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم للعمل بها لتسكوا نفوسهم. يعني يدرك الإنسان كيف أن الله قد جعل هذا الكتاب عزيزا إذا لم تعطيه الوقت الكافي يتفلت من صدر حتى تنشغل بتدبره وفهمه والزيادة منه والزيادة من العمل بمقتضاه في الآيات تلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهدايه منه والعصم من نزالق الضلال. نسأل الله تعالى ان يهدينا وإياكم الطريق المستقيم وأن يوفقنا الله وإياكم وهذا الاخ عمر أنصار يقول السلام عليكم ورحمة الله نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد